بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا ألخص النتيجة عليكم السلام ورحمه الله للبحث المفصل الذي بحثناه حول أنه كيف يمكن الجمع بين أدلة الأنفال وأدلة ملكية الأرض المفتوحة أنوتا للمسلمين؟ ألخص ذلك. لبيان ساذج وبسيط خلال اسطر طبعا تحقيقه وتدقيقه وبحثه العلمي ما بحثناه لكنه خلال اسطر الخص هذا الشيء انا اقول ان الانفال له معنى عام سقد يكون هم الانفال يستعمل في معنى خاص لكن الانفال له معنى عام طبعا وفق الفقه الاسلامي الضرائب العام للحكومه الاسلاميه وكل حكومه لها ضرائب عامه الحكومة الإسلامية هم لها ضرائب عامه الضرائب العامة منخصرة في الخمسة والزكاة غير هنالني ما قعدنا ضرائب عامة فإذا انتقلنا من الضرائب العامة يوجد شيء من الأموال بيد الإمام ومنها الأرض كلها وهذا هو المعنى العام للأنفال بسه لا تقول معنى ذاك المعنى الخاص الذي قد لا يجتمع مع ملك المسلمين المعنى العام هذا أنفال يعني بيد الإمام وما بيستثنى حتى الأراضي المفتوحة أنواتا بيد الإمام وهذا المعنى العام من الأنفال لا ينافي كون قسما من تلك الأموال ملكا للمسلمين فالأموال التي هي ملك للمسلمين أيضا هي أنفال بمعنى أنه الإمام هو الذي يجب أن يتصرف لكن بفرق أنه الإمام عليه يعني يجب عليه شرع. حينما لا توجد نقطة ولاية خاصة لضرورة كذا حينما لا يوجد شيء من القبيل يجب عليه شرعا أن يصرف يعني أن يطبق صلى الله عليه أحكام ملكية المسلمين عليه بينما قسم من الأنفال لا لا يجب الامام شرعا هذا فهذا هو هذه هي خلاصة الجمع الذي نؤمن به وأنا أكثر من هذا ما أظن... لا أظن أنه يمكن توضيح المطلب أكثر من هذا المقدار بعد الذي اختنعه اختنع... والذي لم يقتنع طبعا الأمر بيد العلماء أنا علي أن أعرض العلماء عليهم أن يقولوا لي أخطأت عليهم أن يقولوا لي أصبت بيد العلماء أنا فهمي هذا لا ما يمكن إلا قلت لكم إلا بمعنى آخر لو فرض أن الضرورة القصوى الإسلامية في حالة حربين أو في شيء من هالقبيل اخترات خب هذا بعد الامام يعرف تكليفه لكن في الحالات الاعتياديه لا يجوز هو, هو الامام ايضا محكوم باحكام الاسلام خب صلى الله عليه ف ما ما يستعمل الا الا وفق احكام ملك المسلمين ولا ينافي ان يكون انفالا انفال بهذا المعنى العام يعني اختياره بيد الامام حتى ذاكا ملك المسلمين يصل كما كانت تصل النتائج الى يد امامنا امير المؤمنين وامير المؤمنين هو اللي كان يوزع على المسلمين وعقيل حينما كان يريد من عنده فتش اضافي كان يحمي له حديدا يجب ان يكون بيد الامام وهذا معنى انها انفال, انفال لا يوجد اي تنافق بين ان يكون انفالا بيننا ان يكون ملكا للمسلمين وطبعا ليست كل الانفال ملكا للمسلمين فهارم موارد ليست كل الانفال ملكا للمسلمين بعد ذلك ننتقل الى متن المكاسب ذكر الشيخ رحمه الله وكعادتنا نبدا حديثنا في كل بحث بعبارة الشيخ ذكر الشيخ رحمه الله ما نصه من شروط الثاني من شروط العواضين كونه طلقا قال الشيخ طبعا أنا عبارة الشيخ أكثر تفصيلا مما انا كتبت لكني انا انتخبت المقاطع التي اريدها قال الشيخ رحمه الله وفرعوا عليه يعني على هذا الشعر ان يكون ملكا طلقان فرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف الا ما استثني ولا الرهن الا باذن المرتهن او اجازته ولا ام الولد الا في المواضع المستثنات الشيخ رحمه الله بتفسير الطلق ملك طلق يعني شم ملكه يشترط اول شرط في المبيع مثلا ان يكون ملكه لكن طلق ما معنى يقول رحمه الله والمراد بالطلق تمام السلطنة أن يكون سلطنة البارع سلطنة تام مهما به قصور تمام السلطنة على الملك بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ويكون مطلق العنان في ذلك هذا الشرط تصعى بعد ذلك يقول رحمه الله يقول لو أردنا أن ندقق في التعبير فهذا التعبير ليس دقيقا بالتدقيق العلمي هذا التعبير هذا خبط بيان عرفي يقال ولا بأس به بيان عرفي يقال وقاله الفقهاء لكنه ليس تعبيرا دقيقا وذلك يقول ولكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله ويكون نقله ماضيا فيه لعدم تعلق حق به ومانع عن نقله وبدون إذن ذي الحق وما بل ومانع عن نقله بدون إذن ذي الحق فمرجعه يقول هالعبارة اذا كلش نرقق به مرجعه الى ان من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا معناش خلص ان من شرط البيع ان يكون ان يجوز له ان يجوز له بيعه مستقلا وبلا مراجعة للحق وهذا مما لا محصله له هذا خطيب الشرط المحمول يعني رجع الى انه من شرط البيع جواز البيع رجع بالدقه الى هذا المعنى من شرط البيع جواز البيع من شرط البيع ان يكون له حق البيع هذا شنو شرط هذا ليس شرطا إضافيا كما رجعه الى ان من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للبيع للمالك بيعه مستقل وهذا مما لا محصل له هذا كلام عظيم شرط المحمول فالظاهر طبعا هو الشيخ ما يريد ما يريد أن يعترض على عبائر الأصحاب الأصحاب هكذا عبروا يقول خ هذا تعبيرهم عرفي ما بشي ما شيخ خلنا عبر بعد التعبير فيقول رحمه الله ثم ارجعه إلى بلي يقول هذا مما لا حصل له فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأم الولد بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة الشرك ألا يكون وقفا ألا يكون أم ولد ألا يكون مرهونا ألا يكون كذا ذا ليش هي الشروط، بل الشرط في الحقيقة انتفاؤه كل من تلك الحقوق الخاصة وغيرها مما ثبته منعه عن تصرف المالك كالناظر يقول قد واحد يفتي أن الناظر هم مو شيخ يرد يفتيها يمثل يقول نقدر نقول أن الناظر هم يمنع إن كانت هذه الشات مندورة للذبح للعباس عليه الصلاة والسلام خب هذا مجز والخيار قد يكون في زمن الخيار أفرض الخيار ذاك الذي كان باقي عليه قد نقول خيار ذاك يمنعني عن بيعه ما إلي حتى أن أبيعه مثلا ما دام تحت خيار ذاك لأن خاف أبيع وبعدين ذاك يجي يفسخ ونحوهما وهذا المعنى منتزع من انتفاء تلك الحقوق يقول في الحقيقة هذا تعبير تعبير أرفي من قبل الأصحاب ولا بأس به يعني تعبير انتزاع منتزع من انتفاء تلك الحقوق فمعنى طرق أن يكون المالك مطلق الحنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عبر الأصحابات تعبير العرفي تمهيدا لذكر الحقوق المانعة سوف العنوان امتداع من الخبيل. حتى يبحث تلك الحقوق تمهيدا تمهيدا لذكر الحقوق المانعة عن التصرف لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعا بل الامر في الفرعية والأصل بالعكس هذا كلام الشيخ النصاري رحمه الله ما أتى بالعلي ذكرت أغلب عبائره يجوز محتفظ بالنشئ قليل على كل حال هذا كلام الشيخ الأنصاري الشيخ النائني رحمه الله في منية الطالب سأنا ما راجعت تقريراً آخر من تقريره محدث الشيخ النائني ما أتى في التقرير الآخر إيش قال في منية الطالب على الشيخ العنصاري يقول ليس وكذا وإنما الأصحاب بصدد بيان شرط جديد غير شرط الملكيه والشرط الجديد إهنان الكلام الشيخ النائن يخو أنا ملخص كثيرا يعني حادث من عبائر كثيرة والأثناء وروح المطلب خلاصة المطلب المقدار الذي يعطي المطلب أنا كاتب هنا يقول رحمه الله مقصود مكسو الأساطين من هذا الشرق اعتبار أمر آخر في العرضين مضافا إلى أصل الملكية يقول الملكية شيء وشرط. لا باشن لابعا في ملك مثلا والسلم بلي والشرط الثاني كونه تام بالسلطنه تكون سلطنته مبسوطه هذا شيء امر وجودي شرط اخر ان تكون سلطنته مبسوطه على كل انحاء التصرف خصوصا ب بي... بي... ان يستفيد هو من هذا المبيع ما دام في ملكي لا حتى التصرفات الناقله سلطنه تكون مبسوط هذا شرط اخر وهو كون المالك تام السلطنه وعدم كونه محجورا عن التصرف اما لقصور في المقتضي او لوجود بعناء عنه قد يكون محجورا في التصرف إما لقصور في المقتضي كالوقف الخاص الوقف الخاص بقصور في المقتضي المقتضي قاصر هذا البيت الذي وقف علي وعلى عقبي هناك المقتضي في قصور مقتضي تصرف في قصور ما يشمل النقل لانني لو اردت ان انقله يجب ان انقله نقلا مؤقتا ما دمت انا حي لانه بعد وفاتي تصل النوبة الى عقبي فيجب ان انقله نقلا مؤقتا في حين انه في, في ما هو المتعارف لدى المتشرعين في البيع ان يكون النقل نقلا مطلقا نقل مؤقت ما اعدنا نقل مؤقت ذاك ايجار خب انا اقدر انا ما دمت حيا وقبل ان ينتقل البيت الى عقلي اخو اقدر اجربيت لمده حياتي هذا يصير ولكن أنا أبيع بيعاً مؤقتا فهذا ما ورد في مرتكزات الشريعة فالمقتضي أساساً قاصر فإن الموقف عليه في هذا الوقف وإن كان مالكاً للعين الموقوف على ما هو الحق الحق المشهور هذا أنه في الوقف الخاص يقولون الموقف عليه صار مالك مو مثل الوقف العام الذي أصلاً ماكو بملكية في الوقف الخاص يقولون هذا هذا الولد الذي وقفنا له ولعقبه صار مالك ولكن بيع ما يتصور كيف كيف يبيع كيف يبيع هذا المختطخ قاصر وإلا لوجود مانعين أو لا أحيانا المختضي مقاصر بيع ممكن متصور بيع موقت أصلا ما يتصور في ذهن المتشرع لكن لا أحيانا البيع يتصور فلا يوجد نقص في المختضي لكن المانع موجود من قبيل حق الرهان خب يمكن أن اين المرهونة أن المالك مول مرتهن مرتهن هو الراهن, الراهن بيع. يعني يتصور بيعه لا يوجد نقص في مختضي الراهن مالك ويمكن أن تصورا بيعه معقول لكنه المانع موجود وهو حق الرهن حق المرتهن يمنع أو حق الجناية هذا العبد الذي جنى فللمجنية عليه حق على هذا العبد يمنعني يقول لا تبع هذا داخل تحت حقي لا تبع الى ان انا اخذ حقي منه او الاستيلات هاي الام, الأم والاك ام ملكي ام والد ولا يوجد قصور في مقتضي لكنه الاستيلات مانع كنت أبقيها إلى أن أموت إن شاء الله فهي تنعتق باعتبارها أم ولد. فلا يرد عليهم الشيخ النائيني يقول لا يرد عليهم ما أفاده المصنف يعني مصنف يقصد الشيخ الأنصاري من ان مرجع هذا الشرط الى انه يشترط في البيع مثلا ان يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا وهذا لا محصله له باعتباره قضي بشرط المحمول لانه عباره اخرى عن انه يشترط في المبيع صحه بيعه فالظاهر ان هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقت والمرهون وأم الولاد وإنما عبر بهذا المفهوم ال... وال... بهذا المفهوم المنتزع كان هيدان لذكر الحقوق المانع عن التصرف يقول هذا حكيم على الشيء غلط مو صحيح وقد عرفت أنه إنه يقول رحمه الله قد عرفت أن الأمر بالعكس وأن الطلقية شرط وعدم جواز بيع الوقف ونحوه فرع له لأن الضلقية عبارة عن عدم غصور السلطنة وعدم غصور, غصور السلطنة شيء جذي أساسي تتفرع عليه هذه الفضوع ويتفرع عليه عدم جواز البيع ونحوه خب هذا كلام الشيخ النائيني تصل النوبة إلى السيد الخوي رحمه الله. السيد الخوي يقول: خب عبر طلقيه عبر سلطان. أن تكون سلطنتي منتشر. كل ما تعبر نفس عنوان السلطنة أو عنوان ال طلقية نفس هالعناوين اللي طرحها الشيخ النائني هي نفسها ايضا انتجاعية سلطنة يعني ماكو مانع ماكو ارتكاز يمنعني ماكو ارتكاز متشرع يمنعني كما في البيع المؤقت وماكو موانع من قبل السيلاد والحق الرهن وما شابه يمنعون نفس ساعة السلطة نخ عب إذا عبرت بساعة السلطة عبرت بأنه طلق هذا ما لم تدفع الإشكال الشيخ الأنصاري طبعا الشيخ الأنصاري ما كان مقصوده إشكاله لما مقصودة أنه بالدقة العلمية هذا الكلام وصحيح وإنما تعبير في المقدار كلام الشيخ العنصاري وهو حسن يقول الشيخ العنصاري قول السلطنة السلطنة شنو هو هي السلطنة أمر الانتزاع ينتزع من جواز بيعي في كل هذه الموارد حينما يجوز بيعي في كل هذه الموارد يقال عني أني تم السلطنة أبو قال عني أن ملكي ملك الطفق فلم نفعل شيئا جديدا وإشكال الشيخ ال... يعني ليس إشكال تدقيق الشيخ الأنصاري التدقيق العلمي الذي دققه في محله خب على كل حال النساء سواء هكذا أو هكذا فالأثر عملي مائلي على هل حقوق؟ يجب ان نبحثها واحده واحده بعد اخرى او نبحث قسما منها على الاقل اولها الوقف الوقف مانع قول الوقف قصر السلطنه بس شرط شرق او قول لا هذا ضروره بشرط المحمول الوقف مانع خب على كل حال الوقف يمنع أصل أن الوقف مانعون أصل, أصل المسألة أن من الوقف مانعون في حد ذاته لولا الاستثناءات التي تجوز بيع الوقف أصل هذا المطلب من ضرورات الفقه ومن مرتكزات الفقه قوي قل ما يوجد أدل بهذا المستوى من ارتكاز وإجماع إجماع قوي قطعي قل ما يوجد لدينا إجماع من هذا القبيل وعليه فلنجمع هذا البحث نشد لماذا نبحث هذا الذي يكون بهذا المستوى من الوضوح؟ أقول مشكلة هذا المقدار من البيان تظهر في حالة الاستثناءات يعني هذا المقدار من البيان بيان اللبي لا أكثر قول مرتكز صحيح قول إجماع صحيح كل متعبر تعبر صح، المسلمات الفقه صح بس كل هذه أدلة ولا شك أن هناك موارد مشكوكه وقع البحث فيها لدى الأكابر انه هل هذا المورد من موارد جواز بيع الوقف أو لا؟ لا شك أن هناك فروع محل نقاش وعراك بين الفقهاء. هناك ما نقدر نبت بالأمر بسبب أن هذه قضيه مرتكزة أو مركوزة أو الفهم الفقهي او أو إجماع ما نضع خطوة أخرى إلى أن نصل إلى تأسيس قاعدة. أما نرجع إليها؟ متى ما شككنا في استثناء فما لم يثبت ذاك الاستثناء بدليل وشككنا نرجع إلى هذه القاعدة لهكذا نتيجة نحن بحاجة إلى أن نخطو خطوة أخرى وهذه الخطوة الأخرى التي نريد أن نخطوها لها صياغتان لا لابد من احدهم اما الصياغة الاولى ان نبحث على مستوى القواعد نبحث الامر على مستوى القواعد من دون ان نرجع الى روايات نبحث الامر على مستوى القواعد لكن مو به المقدار الضيق اللي اعلان شرحنا مرتكز اجماعي مسلم لا مو به المقدار وذلك ببيان ان ان الوقف لست انا المالك الكل في الكل هناك حقوق للموقف عليهم غيري ليس الحق فقط حقي وطبيعي الحقوق تمنع تمنع عن البيع الى ان يثبت بدليل خاص استثناء وجوازه. سواء في الوقف العام او في الوقف الخاص في الوقف العام خب واضح حق العموم موجود هنا في حسينية مثلا او, أو ما شابه في, في خان موقوف او ما شابه خب هنا الموقوف عليهم اللي هو عنوان عام موقفا على المسلمين او ما شبه ذلك خبر يمنع هذا طبيعيا يمنع لان بيعي معناه هدر حقوقهم وهدر الحقوق ما لم يرد دليل يجوزه بدليل تعبدي يجوزه هذا في الوقت العام والنفس الشيء عن الوقف الخاص الوقف الخاص هم الشكل لي ولعقبي خب لعقبي حق على هذا البيت فابيعه يعني اكل حق عقبي اكل حق الاولاد طبيعي ما يشوف هذا واضح ما يحتاج الى نص بلا نص نقول مجزد والجواز هو الذي يحتاج إلى نص وليس عدم الجواز هذا بيان وفق القاعد البيان الثاني أن نعود إلى الروايات ونقول ليس مسألة عدم جواز بيع الوقف مجرد ارتكاز او اجماع او سيرة او شي منها القبيل او المسلمية انما عن الروايات والروايات به اطلاق فمتى ما شككنا في استثناء ما واختلف القوم في الاستثناء وعدم الاستثناء كما هو وارد في الفقتي عدد الموارد يختلفون قد مطلقات نرجع له وهي الروايات فلا يجوز البيع إلا بنص خاص أيضا هذا هو الشكل الثاني أو الوجه الثاني ومن هنا فقهاء رضو الله تعالى عليهم شرعوا في بيان أنه هل يوجد نص خاص وبإطلاق للمنع أو لا يوجد هذا بعد افتكر الآن نختصر على المقدار راجعوا النصوص الخاصة المذكورة في الكتب سواء في الكتب الروائية كالبسائل أو الكتب الاستلالية كتاب السيد الخوي او كتاب السيد الامام او غيرهما راجعوها حتى نبحث غدا هذا البحث ان شاء الله